بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وصل ومبارك على سيدنا محمد النبي الأممي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى سورة الزمر ينكب الله بإننا باللوغة هذا إلى آيات الطبنة وسورة الزمر سورة الزمر وسورة صدني السقالات tartib ta quraanka kariimka aayaduhu waa 720 iyo qurani suuradu midan quraanil makkiya quraanka makiga ay kamtaay ikaasoo quraanka oo dhani xagta tawxiidka iyo shirkiga la dagaalankiisoo u hoggaansaaro suuradanu farq bay leed tah wax badan bay leed tah aqta tawxiidkii aqiidada markii leeg suuratu ju ju ju ar-rum اللهم له بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب كتاب كسودة من الله الله حق يسأك أعطي اللي هي العزيز قلبها الحكيم حكمة دبنا شئ والبصير يا أمة مل في الكيسة يقول كيسة وحول بحكمة بيكون تجنيه اللهم له إننا أنزلنا واندجنا إليه عجاج الكتاب كتاب كشرفته Bilhakki, halukku, hamberten ja kuddeha ja kuddeha. Ja se, että avulla, ilahi, avut, adukku, kitabka, kuddeha, maija. Mukhunsan, hala, avut, avut, avut, avut, avut, avut, Adu avut, avut, avut, avut, avut, avut, avut, avut, avut, avut, avut, التسجيل كم ابتدى لقدر دجان والهلكة من الله هذا خبر لقدرهم الله دا. الكتاب كنا كوسود الجنة وحقه الله كريم عابد هيك دجان تاي كتاب كانوا كقوة هنوننا يا إن تزيل الكتاب الكتاب من الله الله حقي سيكاهاتي الله عزيزي غالب كاه الحكيم فلصنا إن أنا أنزل إليك حقا نبي الله محمد الكتاب كتابي قرانك اها باان بالحق حق حاله كله هني هي او غابيس في عبد الله أضع الله عبد مخلصا ادو او بضحت له الدين كان و هو ان باارسين الله عبادات الله بضحتيرو لله الله وليها لله الله سبنا الدين الخالص خالص والذين قوة اتخذوا أيكيا شيئا من دونه ألا غير كئأ أولياء كالميجال أيكيا شيئا قالوا يقاله قالوا حيدا ما من عبده عبد منه إلا اللي يقربونا إن يقولوا ويان مول الله اللذ فادون إن الله لا يحكمه وحكم بينهم تدخل دحضا في ما شيء دحدي في يختلفون اسكون خلافه الله عباده كلي ذكى لا أحد كلا لا ماي الله وهي ما نعبد الله هذا ما عابدين إني ما الله بدي الله هذا واحد حاجة Mala ikk suoradet bimersadien. Jänä ratta ta' tkennua ja harki, ninnin salihöhofia, anorin bari. Hebelo uhaisi, warnisar, Ja ratta ta' tirahdo, e, bari, niisagabahani, e, isagabahani, uuddu e, isagabahani, uuddu wa illahi ألا لله ألو أصنعي الدين دين الخالش أو بدرحلا أو وحكل اللو وإذا جينا ننال عبادة عبادة الرواين إنه بره الدعاء كمد الدعاء ومخل عبادات بنا نقول والذين كوا اتخذوا أي سمايين من دونه إلا غير كأ أولياء كالميجال أي كسمايين يقولون وحيده ما نعبده مع عبدين هو مع آبدين إلا اللي يقربون إني نود ويان موي إلى الله ألا زلفا خبرك وقع والذين مركم ابتدعوا خبرك قالوا ذا أن ساق الدحوي قالوا ما نعبدهم لا يقربنا إلى الله إن الله يحكم كل حكم بينهم لحظة فيما شيء نحجبه كل حكم يوم يختلفون فيها يكون خلافا إن الله ألا سبحانه وتعالى لا يهدي مهنا سيدي من أحد هو يسوق هذي من بينه كفار الكواحوي في ما يختلفون كوا كوا لك الحكمة واكوه الولد قال وحي له أصنمت لعبد شري يملايك لعبد شري يعيسى في عنا لعبد شري يكون عبد شري قيامه والله كالحكم وهو حيده أنقمة بأننا نقول إننا عبد شري وحكى له لك الحكمة قال يا ممن أنت الله كالحكم وهذا يكون مؤمنين حقه هيا قالوا له حقه قيامه ثم الكل توه بس كتاب فريقه في الجنة وفريقه في سعيه حكم كوكه إن الله على يحكمه وكل حكم بينهم لحد وضفي ما شيء نحدي بوكه كل حكمهم يجو فيه نحدي سيختلفون يسخون لفسنه إن الله سبحانه وتعالى لا يهدي مهانوني من هو أحد كاذب بين الله روح دبعادي سبين شيء جتهاي إلهي مهانوني أو كفار قال لما ابدنا برك الله سبحانه وتعالى قفكم ركوف قلبيقي سبحان يحي أو حق دون يحي يلهي حق كل دوافع يحي لكن قفكم هدود دبع أحمف بين لو أرد الله ألا أي تقيذ إنه صماست ولدن إلمه لا صفاوح كذور الله مما يخلق وح أبوري ما يشأ وحدا سبحان ألا وكوف يحي هو الله ألا وحي ألا واحد وكل يلقهر law duu xar diyo shar digu mustahil loo isticmaala shar digu loo isticmaala ee law yirtifato cala samaa'y hadaan waa dad badan ba dhigan tamada mustahil ba loo loo isticmaala marka wa ta'ala hadu wiil inuu yaruur inuu samaysaa urro isaga wuxuu doona ka samaysaa laa idu koodi mustahil أي تخير إنه صما يستولد الماء لا استفاحه كد ورلها مما كي حجي سي سيخلقوا ما يشاؤوا حضور سبحانه اللو كوفيا وحى هو ألا الله هو الواحد الكلدية والذاتي سيفعل كيسه لمن مد وحقوه لياترين القهار أو قهار قالوا سفدر سفة الربوبية أو سفة فعل ويفهم يسنه لا يخالق نمدي سير هذا نمدي اوتاسروو اي فومايسينه صفته ذات بيدين اما الوهيه الى ان يبدو بيدين الا كلي كو خلق السماوات الله سمو ابو, أبو, أبو الله على نهار مايلت وي كوور النهار مالنت على ليل حبين وسخر الشمس اي والقمر عاده يا قمرك وسعة يا وسعة لي صبح هذا يا دعاء هذا كلهم دمان والليل كي يوم النهار كي يا شمسة يا قمر كي يجري وسعا لأجلين لأجلين قيامها ألا هو, هو الله العزيز كقابله ويعالقفور مسند النعمة الله سبحانه وتعالى ها بينك يا مالنتها ولا waxa luqada carabta isku duubayda leeyahay labada shay ee asal isudursaaro marka habayntii maalintii yadu lugu xafiisan si degdegdu lugu istaagoan wax waqti uu u dhixiyo ma jirtaa saas ay isu saareen mid kaalwal isku suwaayo saacad ama habeenka kamid ah maalinta lagu siiadiyo saacada habeenka kamidana الله هو ليه marka Allah qudratda laa tasarruf kale Allah saabi aadam mootay way khalaqa samaawaati samawiyanku Allah aburay wal ardhul dhulka bil haqq hikmat buko aburay haq buko aburay yukawuru layla haben ka ku duddu ba ala nahaari maalinta had ueda iyada ay xana allah uu saxlay uu ino socoteen halkaas ay ka soo bixay halkan ay u dhici waa inaga daqankeena way wa inaga khayr la inasiyay way kullu damaan nahaarka iyo leelka iyo shamsiga iyo qamarku yidid uu socon fala guud xucun fala basaa uu kala bedelay li oo الغفور هدن الله إلهي رحمة الله سبحان الله خلقكم الله وحيدين كأبو ريء من نفس النفس واحدة وكليه وآدمة ثم اجعلوا حكية منها نفته حق هذا زوجها اللمان هذه وانزل لكم وحيدين سودجي من النعام النعمة ثمانية أزواج سداد نوع يخلقكم الله وحيدين كأبو ريء في بطول أمهاتكم ويدين على هذا <تصفيق> خلقا أبو من بعد خلقنا ومرد بيع هيدين وملاد بيع هيدين وملاد بيع هيدين ومك في ظلمات مكديهال وصدها ذلك الله سدا يليه الله وي حبكم ربكم وي لو الله هو الملك تصرف شو لا إله الا حق القعده ما يجرو إلا هو اسغه موي تصرفون تصرفونا سيده لي دي لخي ما الله سبحانه وتعالى نفكل يا ليدن كابر واادم ايدي لفتيد بو كا زوج زوجكدي لما نهدي tayd markii la abuuray markii inta horay naftu gashuusa u boodayo hareeraha dhawray markaas markii naftiisa la wada galiyay oo dad malaa'ikta salaamu alaykum de waxay ku u celiyaan bay salaantaadu tahay markaa wuxuu u baahday de feerdiisab oo feer yar inta laga saaray yahaa waligaa sameeyaa markaa haweenku wax ay mid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 dib iyo saaxiib sideeda saale soo rootnaan aanu wax inoo sheegay sideed aanu oo aad ku nafciyeysaan oo isticmaalaysaan oo yaa haday nagu aadiga isku mid baa dhahay haday Soomaalidu aadiga ilaay wuxuu iga booray aloshi hooyadii buu idii ku من بعد min baad khalqaa khalqaa waxa mahmar koor aan dhuf xinjir marka damay inuu mudda mad ka dambeera lafo marka damana waalidii suurinaya fi dulmaatin salaas ah waxa way dulmaadka salaas ka tikee rahimka iya shirke iyo alooshi saddexda madowbay ee kaalkaasa ilaahay ku korinaya oo ku maamulaya oo digi aadada ay iminci rain ya xudunta loogu rakibay ka soo kunno lana ya sagaalka bilood ama ku jiray isaga wax ba wa ta'ala fi wa Allah wa waxaan والمحاضر الله حتنبلله وحول بليذي شجي خلقكم إلا وحيد كعبور من نفس واحدة نفك اليوم آدم ثم جعله مكيا من ها زوجها الله ما نهدي وحاول ونزل لكم وحيدين سودجي من الأعامين عموليد حقة ثمانية زواجين سدّدنا لبجالة يالله باعدي يالله با الله يسداسك عليه يخلقكم إلا وحيد كعبورين في بدون أمهاتكم هو يجيك على شهادة خلقنا أبور بيدنا أبوري من بعد خلق أبوري أبور كذا مية تدور بضمت سوامرتين عن لوف دي يصير هي اللي لفوه مر كذا مية في ظلمات ثلاث مجدية صدحة مكان فيه يبيد يعلاشي ذلكم الله سداي إلى الله ويربك ربي ويه لو لو حاوسون هذا الملك لهالشي التصرف لا إله إلا حق لقول عابدامتر إلا هو السجى ميان فأنا تصرفون سدى يدين إلي انتكفروا، هداة قالوا ذان، الله ألقى نيم وكمر مع أنكم حقن وكور ما إذن ما بعنا، يرضى، كمر حال النقض للعبادة سال الكفر قال ما أمر ير ماي، وانتشكروا لكم شوريدان أذو حيدان، لكم فرال بيدك يه، توحيد ولا wajidatu mid wahanbaarto oo nafihi wajidadu xaraamid kale dambigeed qala subhanahu wa ta'ala wuulayhi قال gaalowdan galmada intaati alla umba xana hadith baa wuxu hadithul qudsi law annakum kullukum ala afjari qalbi rajuli متكبرو هداد قالو ده فإن الله الا الغني و الكمر ما عندكم حد يدين ما باهنا هدا الداعس الله يدينكم الله ولا يرضى الظالمها الله لعباده دوميس الكفر قالما او غرا لما وين الله كو شكريدان ود اقون ستان ود لكم ولا تزيره محمبارته وزيرة نفوح محمبار تا أخرى أخرين بتكلم الدم بيجذو حبا محمبار المام الشافعي رحمه الله ماشان يا مالك الوحدة ليش قف عمل كيسة روح كلوحبك مس ينكر عمال كيسة لوحبك ولا يسليني سال إلا مس ساعة ساعة لكن قف عمل كاج واد خس ينكر تايو وحوي دعاء يي يدا سدقضل ليش سنة ابن التيمية حتى عمل كاج صلاة دا, دا يدو خس ينكر مرك نفسنا نفك الدم بك حباري ماش شفاعات باتشروا نبيك شفاعدي سي يشفعادي ممنين ششفعاقا دير يشفعادي مك الدم بحبار تاس ما ها واروحوا ليرجع يو الله قبل ثم إلى ربكم ثم إلى ربكم رب جيبوا مرجعكم كانوا نقط فين وهذا حق الله تري سهل فينبئكم حوجين كوارم بما شيء كنتوا مذاهدين عمل فلا إنه الله عليم وحوجي bilaati siduur wax qalbigay ku jiroogay bal wax kale daayay qalbigayna wax ku jiroogay waxa alla ka qarsoon ma jira kulli waxa saalayda kala xisaabtame hadaan alla tuuheed ka idin ku dhaafay kulli waxa idin la xisaabtaba dadka muuminiinta حساب ترى الوالقات كين هدول الدمجي السريع. ألا ثم إلى ربكم رب قيم بحقي سعد مرجعكم يا شاذون القناة إسلام محكمات دو طاي. من ولو محكمات دع بما شيء كنت ما سبأسه ها كان ما سبأسه. إنه ألا عليم كوج بداتيس الدورة قلب جوحة صاحب كجوجة الله بتلقاهان لكن وحلو شيء من تغيير المحل وإرادة الحال وغلاده بالعقد وإذا مسال إنسانا ضد كهذو ثابت ضر دب دعو قلنا واق شبهه شبهه منيبا يسوع أتوب إليه إلى الله ثم إذا خوله الله كهذو صيّ نعمة النعم منه سج حديث كهاتي نسي وح إلبي ما شيء كانواها يدعوا الله الله, الله كي إليه شيء حديث من قبل هوري وقلنا واقف. وجع على وحي لي لله على أنداد وحيا ببربر لعه ليضل له إنه ضد ككلم يوم أنت نفتي سو كجذب عن سبيله الله ودد سكذلهم الله تمتع بكفر قليل عمرك وحير من أصحاب النار وباطن وبني آدم كلية عدي إلى هي هنون markii diba taabato oo dib ku dhaco allahubari oo u toobakeeni markii nicma la siiyana wixii uu ala dhaqaan u bariyay ilaahay uga qaadlaa waa bu iloodida waliba wuxuu si inta uu bu ku siidari oo waxyaabo soo barbardhigo inuu marka galmada isaga wax in yar ku raaxay ashabu narad badal la ikrama abu jahal wa abu jahal duhu nabiga u geysay looga qarebani waxxuuma doon bu fulay doon bi ya ku allah aheyn badbaadin kara ma jiraa allah كم يسند ببعدي هذو اللي هي، ما هو بقول لهم بقهو ببعدي لا هو حد يقول قالتها هذال مسألة الله عليه وسلم بن مغيرة سؤال أربعة هاي أي أود قال له ميّن إن كبرنا به سلامه أود قال له مرّك قال له هو جرنا يا وحنا الله نينو نوحمة ترين وإذا مسأل إنسانا دت كهدو تابتو ذرّون إذا مسأل إنسانا دت كهدو تابتو ذرّون دب لا أحبه ربي جبوا يدي الله أتو ثم إذا خوله الله مرخصيا نعمة تر نعمة ومنه يسج الحدي ما شيغي كان و هيت الله الله تي ugu yare ilay sheege hadiiysa may qabool hore ugu yare jire wajala ugu sabuu ka sii gudbi intaas oo jacala wuxuu yelee lillaahi alle andada wuxiyaaba barbarlaha li yidil inu kalmiyoh dadka la xoray leeyay basim kumelgaar u tagee hebtaa badac asa marka qolyaandoy yimidoo qolya xaraa noo yimidoo waxa ay nimbay marka ba ka soo marku marka marka no noqday no مركب بجانب الذبيدي وانا كأنوني كثداي هذا سال مركوه حويه عجيبه أما الأحد هو يسوي قانته المطيعة لله مطيعه أنا قل لي هب ساعده سساجدا الحال سجود سياه وقيام الحال قران غريه كاسوي يحضر الآخرة آخيرة عذاب كذا كبقية ويرجوج الجينية رحمة ربي ربي رحمة ديسه كمن هو مشرك بس كمتبه الله أهل. قف مضيعة. وهم ينبحونك أنتم قا أذا أنا اللي يدوهم كسائر جيش ونسك ورنسك قدامه نسك الله محمد والبوين قن. أنتم استأجوا. صلاتكم والسجود والقرآن كأغري أو وحده ما ينقط تصبيله ليصبيسا. هي أحد مشركه. أو مايا. ما إن جو حالي نقول تشويه ما. هو يسقى نيته انا الليل يهبك سعاده سوذن ساجدا حالو سجودا يحي وقائما حالو تاغي هو رجعدي تاغي هو قران كي اقري يحدل الاخره اخره كبقي يحدل عذاب الاخره كبقي ويلجو رحمه الرب يربي سيرحمتي سرجينيا كما لا يكون كذلك مس سداس ماشي وحال انه سوهر دغى قف ممكن انه كنولا دو بين الخوف والرجاء ابسي يرجى ملي ابسده سو حاضريه xumaan buu nasabayne marku rajah soo xadiireena u daacsan oo ilaahi buu khayr ka rajayne markay inta aan qarqarisadu ku qabaneed feyowdahay xag cabsiida badi waxa inaan la timaad waxi xiwana ga wix yar la timaad kaan laakiin yow الذين walla yahlumuna wakhba an garaneen inama yidhakaru waxa waantoma ulul albaa aghlaa khuu saahibka dadka ilmiga leh dadka ilmiga leh waxa looga jeedaa dadka allaa yaqaana loo jeedaa walaw kutubta waqisay wuxuu yaqaana haba بسكميت بالله ما ناس، الله يحوله يقول وحدك ترى، هل يسوي مسلمين؟ الذين يعلمون وح، والله تجرنا يعابده، يو الذين يعلمون أن جرنين. ما يمسنه. جواب إنما يتذكروا حال وأنتمه، قلوا الألباب عقلك هو صاحبك، يا وأنتم أبو علي بسم الله تعالى، هو أغلو كوا الله ده جرنا قدرة على إنتي دراساتك سمايان إنه الله كله جيه كوا جرنا يو قلوا حاترا يا عباد الله ما هيقوم الذين أدميهم آمنوش من ييوم إتقر ربكم رب جن للذين كوا حسنون صم فليو في هذه الدنيا الدنيا كوا عمل فلي حسنة هناك بعضون في الآخرة الآخرة الله تعليمه علمات والله، الى الراءницы الجوحين إلى اليوم، مما تخ member birthday?. فتخ Hobbes voulez difت Lyili, قائلا تطوريهون. انت ح karena يتغير الصحيات وأعزقه و لديه consequential. وroit ما أدى بсп глубو항ا ميدعي هو فقط حسناً و هذا هو فعل الόςخب هو يس verde top patisa الله و هو حسناً لماذا ي نكتون ايدي معيف؟ إنه شعر جيدون، وهل الدنيا جيدون. توحيد خالص الله تمتعın توحيد كذا هاي سك جدا العي جوري هكذا عمل كذا توحيد خالص أوضاع نكون بعمل صالح الله الله الله كل واحد كتر ياه يعبد أضامه يوم الذين أضامه آمنوا مؤمنوا به يوم يتقرها بكبره بيجن كبقق أضاع على للذين كيو هذا في هذه ديا دي ديو خير wa al-aabidi hasanatun ila ba'su gnadi الله la الله wa ardullah waasiha halkaas waxaysaanaysa ard illaahi wa wasi'a meesha ad allahu aabidi kartaa iska tag meeshaad ku dhalaatay hadaa allahu aabidi weeydo dulki ilahi wa wasi'a iska tag culimada qaarteed u xayilayeen meesha rifsigaadu shabiyahaa raxiiska yahay halkaa iska العيدنك هو عذارينين هل كايس كتكبالي أرض الله وصيحة إنما يوصف صبره ذاتك صبره أجدونه وحلقوا فيها بغير حساب الحساب لا الصبر, الصبر في البلاء والصبر عن المعصية والصبر على الطاعة صبرك وأنت إنه بلاء ذا كل هذا كن صبره معصية ذا إنه كن صبره نفتي سك عليه بعضه إنه كن صبره وقت كيسه حساب ما بغير حسابه، واللعنته واللعنته، وحساب الوزن يوزن مدن مالي، كل واحد واحد نجرا نيم بالصيني، إنما يوصف صابرونا صابرونتها، وحال اللعول في الأرض ما يصير أجرهم أجر جود، بغير حساب الحساب الله سبحانه وتعالى.